وَأَزَلنا مِنَ السمائِمَا أَمْ بِقَدَرٍ فَأَسكََّّهُ فيِي الأْرض وَإِنَّا على ذَه بِم بِِ لَ قَادِرون فَآشَأنَّ لَكُمْ بِ جََّاتٍ مِ خِيلِ وَأَنَا بِلكُمْ فِيهَا فَوكِه كَذيرَ وَمنِنهَا تَأكُلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصب ظل الآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في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 وَلا إِنْ أقاتُم بَشَرًا مِمثلكُم إِكُمْ إذ الَّخاسِرون أَيعِيدكُمْ أنكُم إذَا مِتُ وَكُنتُمْ تُرَبَ وَعضانًا أنكُمْ مُخْرَجُون وأهَيهَا تَ هيَيهاتَ لِماتُعَدُون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 وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة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 أَم تَسْألهُم خَرج فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرُ وَوهو خَيير الرازقين وَإنكَ تدعهُم إلىى صِاطِ مستْتَقيم وَإِ الذيينَ لا يُؤمنِونَ بالالآخرَِةِ عن الصّراطِ ناكِبُون.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 حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَّعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 قال أخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرين حتى أنسؤكم لذكري وكنتم منهم تضحكون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 قال إِنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنْ عِلْمِهِ غَيْرَ قَلِيلٍ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَقُمْ كُلُّ إلينا لا رَزَقَهَا بِالْخَيْرِ ۖ وَلْتَجْتَنِبُوا الْمُنكَرَاتِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو رب العرش ومن يدعو مع الله إلها آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ